يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتاوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم, ما تقبل منهم ولهم يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا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 مِنَ الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمنوا قلوبهم وَمِنَ الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لَمْ يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لَمْ يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسح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 وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنْزَلَّتْ تَوْرَاتَ فِيهَا هُدًى وَنُورٍ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 وَآنتَنهُ الإِنجِلَ فيِيهِهُ دََنُورُ وَمُصددِّق لما غَينَ يَدييهِ مِن التووراتِ وَود وَدَ وَمَوعظَةَ للمَُّقين وَحكمُمْ أَهلُ الإنجِلِ بِمَا أَزَل الله فيه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 لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلواكم ولكن ليبلواكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 يُحِبُّهم ويُحِبُّونه أذِلَّةٍ على المؤمنين أعِزَّةٍ على الكافرين يُجاهِدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسعٌ عليم